50 languages. τριαντανεντα, δευτεραβοσις προτασις με αν, η ημερα της ευγενικης ευγενικης, ان كان ما اذا كان ذانغ زيرو ان ميغاباي لا ادري ان كان يحبني لا ادري ان كان يحبني ذانغ زيرو ان ثاغيريسي لا ادري ان كان سيعود لا ادري ان كان سيعود ذانغ زيرو αν θα μου τηλεφωνήσει. Λα άδρη αν κανα σιχαβερνι. Λα αν κανα αν με αγαπάει. Αν κανα ħακαν יουħμπνι. Αν αν θα γυρίσει. إن كان حقاً سيعود. إن كان حقاً سيعود. أنا كان حقاً سيخابرني. إن كان حقاً, إن كان حقاً إني لا ما إذا كان يفكر في أني أتساءل ما إذا كان يفكر فيه. أنا رضيماً أن الخيال. أني لا أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. أني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. أنا رضيماً أن أني لا أتساءل ما إذا كان يكذب. اني اتساءل ما اذا كان يكذب انا ما اذا كان يفكر في حقا ما اذا كان يفكر في حقا, ما إذا, كان يفكر حقا؟ ما اذا كان لديه واحدة اخرى ما اذا كان لديه واحده اخرى أنا روديام، أن ليت ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ أم في أن pragmatika. إني لا أشك ما إذا كان يريدني فعلا. أشك ما إذا كان يريدني فعلا. أنفي إني لا أشك ما إذا كان سيكتب لي إني أشك ما إذا كان سيكتب أن إني لا كان سيتزوجني إني أشك ما إذا كان سيتزوجني <تصفيق> Αναρωτιέμαι αν του αρέσω στα αλήθεια. Μα είδα καν حقاً يريدني. Αναρωτιέμαι αν θα μου γράψει. Μα είδα καν حقاً سيكتب لي. Αναρωτιέμαι αν θα με παντρευτεί. Μα είδα καν حقاً سيتزوجني ما اذا كان حقا سيتزوجني